ثلة من مِنَ وقليل من الآخرين على سر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس منهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال النؤنء المكنون جزاء كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغة ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن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 لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا صرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون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 تقوم فمالعون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شبلهم هذا نزولهم يوم الدين نحن فلقناكم فلو تصدقون أرأيتم ما تملون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم منشئكم ونشئكم فيما لا تعلمون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 أفبهذا الحديث أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لاء إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن توضون ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا تبصرون لَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تُوجِعُونَهَا إِن كنتم صَادِقِينَ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عَن